وما رأي الدين في سير النساء في أماكن عامة مرتديات الملابس تثير غرائز الشباب وما الحل من وجهة نظر الدين إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبي عنها وجب عليها أن تستر ما أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة وأن تبتعد عن الزينة اللافتة للنظر وعن العطور النفاذة وأن تلتزم الأدب في مشيها وكلامها وفي كل أحوالها كما نصت عليه الآيات والأحاديث والمقصرة في ذلك تسيء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرش بها وتسيء إلى أسرتها وتسيء أيضا إلى المجتمع كله والحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وعلى المسؤولين من الآباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف فالله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمات فكذلك على النساء أن يراعين ذلك فعندما قال عن الرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال عن النساء وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الايه واذا كانت القوانين الوضعيه كالقوانين الدينيه تحرم عليها أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الآخر يتعاون الجميع على تحقيق الغرض من التشريع ورحم الله مصطفى صارق الرافعي الذي قال إذا عاقبت الفتى مرة فإني أعاقب الفتاة مرتين لأنها كشفت اللحم للقف إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد بل لابد من تعاون كل الأطراف وعدم المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين والله يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والله أعلم